واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إ س ر ا ئ ي ل أ لا تتخذوا, تتخذوا من دوني وكيلا ذ ر ي ة من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا وقضينا إ ل ى بني إ س ر ا ئ ي ل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا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 وليدخلوا المسجد كما دخلوه أ و ل م ر ة و ل ي ت ب ر و ا ما علوا تتبيرا عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إ ن هذا ا ل ق ر آ ن يهدي للتي هي أ ق و م ويبشر المؤمنين الذين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 وجعلنا الليل والنهار آ ي ت ي ن فمحونا آ ي ه الليل وجعلنا آية, وجعلنا ايه النهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربكم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 واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مسر فيها ففسقوا, فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم اهلكنا من القرون من بعد نور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 ومن أ ر ا د ا ل آ خ ر ة و س ع ى ل ه ا سعيها وهو مؤمن ف أ و ل ئ ك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء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 وقضى ر ب ك ه الهدى شركه دعويه ا إحسانا غير ربحيه ذات أو مضمون اجتماعي فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه و ق رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم إ ن تكونوا صالحين ف إ ن ه كان ل ل أ و ا ب ي ن غفورا و آ ت ب القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبديرا إ ن المبذلين كانوا إ خ و ا ن الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا واما تعرضن عنه ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك م و ل و ن ة إ ل ى عنقك ولا ت ب س ق ه ا كل ا ل ب ص ط فتقعد ملوما محسورا إ ن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إ ن ه كان بعباده خبيرا بصيرا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 ا ل ي كما يقولون إ ذ ا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع و ا ل أ ر ض ومن فيهن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 وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا واذا ذكرت ربك في ا ل ق ر آ ن وحده ولو على ادبارهم نفورا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 وان من قريه إ ل ا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه او نعذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا ان نرسل ب ا ل آ ي ا ت إ ل ا ان كذب بها الاولون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 واذ قلنا للملائكه اسجدوا ل آ د م فسجدوا الا ابليس قال أ ا س ج د لمن خلقت قيلا قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم ا ل ق ي ا م ة الاحسن كن ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم ف إ ن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا و ا س ت ف ز ز من استطعت منهم بصوتك و أ ج ل ب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال و ا ل أ و ل ا د وعدهم وما يعدهم الشيطان إ ل ا غرورا إ ن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى ب ر د ك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إ ن ه كان بكم رحيما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 أ م أ ن ت م ان يعيدكم فيه تاره اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا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 ومن ك ا ن في ه ذ ه فهو في الآخرة أعمى في الهدى آ خ ر ة أ وإن ك ه د ع ن الذي أ و ح ي ن ا إ ل ي ك ل ت ت ف ر ر ع ل ي ن ا غ ي ر ه و إ ذات مضمون ا ل ت ل ا ولولا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 سنه من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا اقم الصلاه لدلوك الشمس إ ل ى غسق الليل و ق ر آ ن الفجر ان ق ر آ ن الفجر كان مشهودا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 ولئن شئنا لنذهبن بالذي أ و ح ي ن ا إ ل ي ك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إ ل ا ر ح م ة من ربك إ ن فضله كان عليك كبيرا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 ذلك جزاؤهم ب أ ن ه م كفروا ب آ ي ا ت ن ا وقالوا أ ئ ذ ا كنا عظاما و ر ف ا ت انا أ ئ لمبعوثون خلقا جديدا أ و ل م يروا أ ن الله الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض قادر على أ ن يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فاذا الظالمون إ ل ا كفورا قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربه اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتورا ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات ف ا س أ ل بني إ س ر ا ئ ي ل إ ذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون اني ل أ ظ ن ك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أ ن ز ل هؤلاء والأرض موسوعه فأراد النابلسي أ ومن ع للعلوم ن الاسلاميه ن اسماء الله الحسنى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 قل آ م ن و ا به أ و لا تؤمنوا إ ن الذين أ و ت و ا العلم من قبله إ ذ ا يتلى عليهم يخفون ل ل أ ذ ق ا ن سجدا ويقولون سبحان ربنا إ ن كان وعد ربنا لمفعولا